يأتي في عهد الزمان قوم فتسع الاثنان الصهاة والأحلام يأكلون من خير قول البرية يلبسون من الإسلام كما أمرت السهم من الرمدة لا يجاوز منامه فنجرهم سوء ما لقيتهم فكسروهم فإن قد لهم أجر من قتلهم الرجاء كفيلما ذا لباري مراحل انقلاب إسلامي حقيقي وجهاد إسلامي كمختصرة مرحلة أول عبارة أولا سبسازي كزمانك تولاني تاجيركا مرحلة دول قيامك لديك أطراضي رأيابون ساختشده قيام بكرة و نيرو جسلاح مدد في جاهلية مرحلة و قوانين و تجربہ قومیت ان جاريت تھے جہاں سے جہاد کو جان پر شروع کیا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 سوف هؤلاء الأحلام هنوز عقلي عن مستقر لنظر حالتين أولا تحقيقية أنك دخلتنا حقيقة نمت مذيكا حقيقية أو أنك معتقد من مرس تشيج من أولا أمان جواجين وقت من أولا وقت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 إذا أعلمك أمر ريجى هذا، ريجى حقا واني تيكي لاي خلق في يعني النوضة، أنا أعطي يعني يعني يعني جاء أما أوني حرج مرج، هركتك لذلك أعلم أن يكون محفظاً ساتقاً وصلياً وصلت إلى جنة عندما يكون حكومة الإسلامية مرزاً وجورك وثماناً برا أثراك إظهار إيمان وفايداً كذبوها تنمو جاء أم عليه حكومة آغي بني باغي كأر. مشكلة لحين أني كان باغي وكما آيات لا سورة آيات مدين سورة ما عدد من جراء إنما جزاء الذين الله ورسوله ووسعون في الأرض ستادا ان يقتلوا أو میں تے اسلامی مستقر ہو چا تے دینی کہ اسلامی پیار ہو افراد کیش بو کلم مسلمان ہو ان جارے ناں تو اسلام گرچانی کر چھو اصل نہ پر کسے کے مسلمان نہ ہو اور جو محمد جو فقط دعویے کہ بھاو نہ چھسب بن رہے دعوے نہ او دین تھا اسلام میں روشنی ہے خود سے ہو ہوسہ قوم میں ہو مقردين فتنجنا وضوغ وعدم يا ديننا. نف أو أنو أو ضوغ أو أصدام نفسك. يعدين نا يا نجينا ركاب كتب نو شورو اجتو اغاز اور خطف بندے استاد حسین ان یہ نہیں جا رہا مگر چیز درچہ 45 جو دے پروازیں الذي خليفه في منطق او التقديم ده شغله كان انا انا انك فكان تصير بانيه وقت عدل على جامعه الشهر كان كل وجدان يا ربك شنو اللي يجي شنو متالم وقت سمعت عشان عملك يا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 ثمن خطه طوره قصده بليان وني حكينا عن اني بدي سدشنه هو كان على يا شيخ يعني كحق داعتوشي. شو بهذا ولسمراس هذا اليم revelation ن في вход لي كل ما هو الأجوان chalk الخروجية النั้ج على الإطراف لقد نخسج الجربي فه twisted الحراب عليه Pak itís đã wegen رسم الله قد وحض Initially إذاً 나도 ن Reviews في كلمات وتقول فعل إسلام하는데 عندما وجهه في قهذ أنه يحيص أو gedaan ويسر وضâu للأجوان وفي حتى نفических الدكتان الذهاب أن في منحة الذي نحن لا يفكر الإخدر وارحقك يا وطأ رأيك شو كان رأي محقق محققك يا مسكا ويشكرين كفر عن دنيا كفر عليه لا هنا إذا عليه خلوطي حق وعليك وعليك في الواقع في جاء عامة أو جمرتونة أو أصلك عليك أو عليك أو, عليك. عليك أو, مشروع عليك أو عليك في الواقع يعني سرديجة وعليك لكن في سيناء يوجد اكيد كده حاجه حصلت هناك تمام في السياسه في السياسه في هناك في تنظيمات هناك بدي جربني بس يصير تركزوا كل من يحضر الوقت بتاعه هو في حساب التطور كان ما الذي سفره هذا خلقه الله سبحانه وتعالى. ما الذي سفره هذا؟ هذا جوكم